فقال اللهم لا تجعلني مثلها ثم اقبلت بجارها امراه يضربونها ويقولون لها زنيت سرقت وهي تقول حسبنا الله ونعم الوكيل فقالت المرأة المصطبي وهي ترضعه اللهم لا تجعل ابني مثلها فأطلق الثري ونظر اليها وقال اللهم اجعلني مثلها فتراجع الحديث مع أمه طفل طال نتكلم معه قالت أني أو مر بهذا الرجل ذا الهيئه الحسنة فقلت اللهم اجعل ابني مثله فقلت أنت اللهم لا تجعلني مثله فقال نعم هذا رجل كان جبارا عنيد فسالت الله ألا اجعلني مثله أما المرأة فانهم يقولون زنيت وسرقت ويتقول حسبي الله نعم الوكيل فقلت اللهم لا تجعل اللهم اجعلني مثلها يعني طاهرا مما من الزنا والسرقه مفاوضا إلى الله في قولها حسبي الله نعم الوكيل وفي هذا ايه من ايات الله ان يكون هذا الصبي يشعر وينظر ويتعمل ويفكر وعنده شيء من العلم عنده شيء من العلم قل هذا كان جبارا عنيدا وهو طفل وقال هذه المرأة اللهم اجعلني مثلها علم أنها مظلومة وأنها بريئة مما اتهمت به وعلم أنها فوضت عمرها إلى الله عز وجل فهذا أيضا من آيات الله أن يكون عند هذا الصبي شيء من العلم والحاصل أن الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير فقد يحصل من الأمور المخالفة للعادة ما يكون آية من آياته إما تأييدا لرسوله أو تأييدا لأحد من أوليائه والله موفق الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال رحمه الله تعالى باب ملاطفة اليكين والبنات وسائر الضعفة والمساكين والمنكسرين والإحسان إليهم والشفقة عليهم والتواضع معهم وخفض الجناح لهم قال الله تعالى واخفض جناحك للمؤمنين وقال تعالى واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداه والعشي يريدون وجهه ولا تاد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا وقال تعالى فاما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وقال تعالى أرأيت الذي يكذب بالدين؟ فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين قال المؤلف رحمه الله تعالى باب ملاطفه اليتامى والضعفه والعناء ونحوهم ممن هم محل الشفقه والرحمه وذلك ان دين الاسلام دين الرحمه والعطف والاحسان وقد حث الله عز وجل على الاحسان في عدة ايات من الكتاب وبين سبحانه وتعالى انه يحب المحسنين والذين هم في حاجه الى الاحسان يكون احسانهم اليهم افضل واكمل فمنهم اليتامى واليتيم هو الصغير الذي مات ابوه قبل بلوغه سواء كان ذكرا ام انثى ولا عبره بوفاه الام يعني أنه أن اليتيم هو الصغير الذي مات ابوه قبل بلوغه وإن كان له وأما واما من ماتت امه وابوه موجود فليس يتيم، خلافا لما يفهمه عوام الناس حيث يظنون ان اليتيم هو الذي مات امه وليس كذا بل اليتيم هو الذي مات ابوه وسمي يتيما ليتمه واليتم هو الانفراد لأن هذا الصغير انفرد عن كسر، وهو صغير لا يستطيع عن وقد أوصل الله سبحانه وتعالى في عدة آيات باليتامى وأجعل لهم حقا خاصة لأن اليقين قد انكسر قلبه بموت أبيه فهو محل العطف والرحمة قال الله عز وجل وليخشى الذين لو فرقوا من خلفهم ذريه انطعافا خافوا عليهم فليقتقوا الله وليقولوا قولا سبيبا وكذلك البنات النساء محل العقل والشفقة والرحمة لأنهم ضعيفات ضعيفات في العقل وفي العزيمة وفي كل شيء فالرجال أقوى من النساء في الابدان والحقول والافكار والعزيمه وهو بذلك ولهذا قرنه عز وجل الرجال قومون على النساء بما فضل الله فعلهم على بعض كذلك ايضا المنكسرين يعني الذي اصابهم شيء فانكسروا من اجله وليس هو قد كس تعظم كسر القلب يعني مثل أصابه خائفه اشاحت ماله مات مات اهله مات صديق له انكسر قلبه المهم المنكسر ينبغي ملاطفته ولهذا شرعت تعزيه الاموات تعزيه من مات له ما ميت اذا اصيب بموت يعزى ويلاطف ويبين له أن هذا أمور الله وأن الله سبحانه وتعالى إذا قضى أمورا فإنما يقول أو كن فيأقول وما أشبه ذلك. وكذلك ينبغي خفض جناح لهم لين قال الله تعالى واخفض جناحك للمؤمنين اخفض جناحك يعني تطامن لهم وتهاول لهم وقال اخفض جناحك يعني حتى لو سمقت نفسك وارتفعت في الهواء كما ارتفعت الطير فاقتل جناح ولو كان, ولو كان عندك من الماء ولك من الجاه والرئاسة ما يجعلك تتعالى على الخلق وتطير كما يطير الطير في الجو فاقتل الجناح اقتل الجناح حتى يكون فوق لمن اتبعك من المؤمنين وهذا أمر للرسول عليه الصلاة والسلام وهو أمر للأمة كلها يجب على يجب على الإنسان أن يكون لين جانب لإخوانه المؤمنين ويجب عليه أيضا أنه كلما رأى الإنسان أكبر لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فليخفظ له جناحه أكثر لأن المتبع الرسول عليه الصلاة والسلام أهل لأن يتواضع له وأن يكرم وأن يعزل لا لأنه فلان ابن فلان لكن لأنه اتبع الرسول عليه الصلاة والسلام كل من اتبع الرسول فهو حبيبنا وهو أخونا وهو صديقنا وهو صاحبنا وكل من كان أبعد عن اتباع الرسول فإننا نبتعد عنه بقدر اتعاده عن اتباع الرسول هكذا المؤمن يجب أن يكون خافضا لجناحه لكل من اتبع الرسول عليه الصلاة والسلام اخفظ جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. وقال الله تعالى لرسوله واصفر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم ترينج زينة الحافقين يصبر نفسك حبس مع هؤلاء القوم السادة الكرمى الشرفاء الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يعني صباحا ومساء لا رياء ولا سمع ولا يريدون وجه يريدون وجه الله عز وجل في دعائهم له وعبادتهم له وذكرهم له وتسبيحهم له ولا تعد عيناك عنهم تريد زينه الحياة الدنيا يعني لا تبعد عن خلي المرك دائما فيها لا تعد عينات اي لا تتجاوز عيناك عنهم تريد زينه الحياه الدنيا فمثلا اذا كان هناك رجل احدهما مقبل على طاعه الله يدعو ربه بالغداه والعشي يقيم الصلاه يعطي الزكاه يصوم يحسن إلى الناس واخر غني كبير عنده اموال وقصور سيارات قدم أيهم أحق أن نصدر أنفسنا معه الأول الأول الأول أحق أن نصدر أنفسنا معه وأن نجالسه وأن نخالطه وأن لا نتعداه نريد زينة الحادث الحادث ما كل شيء لست بشيء كلها ليست بشيء عرض زائل وما فيها من النعيم أو من الصرور فإنه محفوف في والتنكيد ما من فرح في الدنيا إلا ويتهترح الحزن قال أبنه بن مسعود رضي الله عنه ما ملأ بيت فرحا إلا ملأ حزنا وفرحا وصدق رضي الله عنه لو لم يكن من ذلك الا انهم سيموتوا تباعا واحدا بعد الثاني كلما مات واحد حزنوا عليه فتكون هذه الافراح والمسرات إلى تنقلب الى احسان تنقلب الى احسان واكراح فالدنيا كلها ليس بشيء اذن لا تعد عناك عنهم تريد زينه الحياه في الدنيا بل كن معهم وكن ناصرا ناصر لهم ولا يهم ما متعنا به أحدا من الدنيا وهذا قوله عز وجل ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به ازواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفسنا فيه فتنة ورزق ربك خير وأبقى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقو اسال الله ان يحسن ولكم العاقبه وان يجعل العاقبه لنا ولاخوان المسلمين حميدا بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى فيما ساقه من الايات الكريمه في باب الحنو على الفقراء واليتامى والمساكين وما اشبههم قال وقول الله تعالى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 ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يتيما فانه عليه الصلاه والسلام عاش من غير ام ولا اب فكفله جده عبد المطلب ثم مات وهو في السنه الثامنه من عمره صلى الله عليه واله وسلم ثم كفله عمه ابو طالب كان يتيما وكان صلى الله عليه وسلم يرعى الغنم بأهل مكه على قراري يعني شيء يسير من التراه يرعاها له لأنه ما من نبي بعثه الله إلا رعى الغنم كل الأنبياء الذين أرسلوا أول أمرهم يكونوا رعاة غنم لماذا من أجل أن يعرفوا ويتمرنوا على الرعاية وحسن الولاية واختار الله لهم أن تكون رعيتهم غنما لأن راعي الغنم يكون عليه السكينه والرافه والرحمة لأنه يرعى مواشي ضعيفة بخلاف رعاة الإبل رعاة الإبل أكثر ما يكون فيهم الجفاء والغلظة لأن الإبل كذلك قليظة قوية جبار فكان عليه الصلاة والسلام يتيما نشأ يتيما ثم إن الله سبحانه وتعالى أكرمه فيسر له زوجة صالحة وهي أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها تزوجها وله خمس وعشرون من من العمر ولها أربعون سنة وكانت حكيمة عاقلة صالحه رزقه الله منها أولاده كلهم من بنين وبنات إلا إبراهيم فانه كان من سريته مارية القبطية المهم أن الله يسترها له وقامت بشؤونه ولم يتزوج سواها صلى الله عليه وآله وسلم حتى مات أكرمه الله عز وجل بالنبوة فكان اول ما بدأ بالوحي أن يرى الرؤيا في المنام فإذا رأى في المنام جاءت مثل فلق الصدر في يومها بينه واضح لأن الرؤيا الصالحة جزء من ستة وأربعين جزءا من النبوة فدعا إلى الله وبشر وأندر وتبعه الناس وكان هذا اليكيم الذي يرعى الغنم كان اماما لأمة هي أعظم الامم وكان راعيا لها عليه الصلاه والسلام راعيا للبشر للأمم لهذه الأمة العظيمة قال ألم يجدك أتيما فآوى هواك الله بعد اثمك ويسر لك من يقوم بشؤونك حتى ترعرعت وكبرت ومن الله عليك بالرساله العظمى ووجدك ضالا فهوى فهدى وجدك ضالا يعني غير عالم كما قال الله تعالى وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك وقال تعالى وعلمك ما لم تكن تعلم وقال تعالى ما كنت تدري ما الكتاب ولا الايمان ولكن صار بهذا الكتاب العظيم صار عالم كامل الإيمان عليه الصلاة والسلام وجدك فظالا أي غير عالم ولكنه هداك في هداه في القرآن هداه الله في القرآن ووجدك عائلا يعني فقيرا فأغنى أغنى فتح الله عليك الفتور حتى كان يقسم ويعطي الناس اعطى ذات يوم من رجلا غنما بين جبلين وكان يعطي عطاء من لا الفاق الفاقة عليه الصلاة والسلام ثم تأمل ألم يجد يتيما فأوى ما قال فآوى قال فآوى ووجدك ظالا فهدى ولم يقل فهدى ووجدك عائلا فأغنى ولم يقل فأغنى لماذا ل ل لمناسبتي أحدهم لفظية والثاني معنوية أما لفظية فلأجل تتناسب الآيات رؤوس الآيات والضحى والليل إذا سجع ما ودعك ربك وما قلع ولا خير لك من الأولى ولا سوف يعطيك ربك فترضى كل آخر الآيات أيش الفاء على تكاثر من فآوى لو قال فأوى اختلف اللفظ ووجدك أطانا فهداك اختلف اللفظ ووجدك أعين فأعناك اختلف اللفظ لكن جعل العيات كلها على فواصل حرف واحد المناسبة الثانية معنوية وهي أعظم ألم يجدك يتيما فآوى فآوى هل آواه الله وحده أو آواه وآوى أمته الثاني آواه الله وآوى على يديه امم لا يخسرهم الا الله عز وجل ووجدك ضالا فهدى هل هداه وحده لا هدا به امما عظيما الى يوم القيامة ووجدك عائلا فاغنى نعم هل اغناه الله وحده لا اغناه واغنابه كم حصل للامه الاسلاميه من الفتوحات العظيمه وعدكم الله مغانم كثيره تاخذونها فعجل لكم هذه فأغناهم الله عز وجل بهذه بمحمد صلى الله عليه وسلم إذن ألم يجدك يتيما فآواك وآوا بك ووجدك ظالا فهداك وهدا بك ووجدك عائلا فأغناك وأغناك هكذا حال الرسول عليه الصلاة والسلام ثم قال تأمل اليتيم فلا تقر اذكر نفسك إن كنت يتيما فلا تقهر اليتيم. يسفد له أمره سهل أمره إذا صاح فسكت إذا غضب فأرضه إذا تعب فخفف عليه وهكذا فأما اليكيم فلا تنهر وأما السائل فلا تنهر السائل يظهر من سياق الآيات أنه سائل المال الذي يقول أعطي ماله فلا تنهر لأن القلب ووجدك عائلا فأقلع فلما اغناق لا تنهر السائل تذكر حالك حينما كنت فقيرا فلا تنهر السائل ويحتمل ان يراد بالسائل سائل, سائل المال وسائل العلم حتى اللي يسال العلم لا تنهر اللي يسال العلم إلقه القه في شرح لانه لولا انه محتاج ولولا ان عنده خوف الله عز وجل خوف الله عز وجل ما لي أسأل لا تقابل اللهم إلا من تعنت فهذا لا حرج أن تنهر لو كنت تخبره ثم يقول وراء ليش هذا حرام ليش حرام ليش الله يحرم الربا ويحل البيع ليش الله يحرم الأمن الرضا ولا, ولا يحرم غيرها مثلا نعم وأشياء كثيرة هذا الذي يتعنت انهر ولا حرج أن تغضب عليه. كما فعل الرسول عليه الصلاة والسلام حين تشاجر رجل من الأنصار، تشاجر رجل من الأنصار والزبير بن عروة، تشاجروا في في الوادي شعيب يأتي السير، وكان الزبير رضي الله عنه حائطه قبل حائط الأنصار. فتنازع يعني صار يقول للزبير لا،, لا فعب سلم عني والزبير يقول أنا الاعلى فأنا أحق تشاجر عند الرسول عليه السلام خاصم فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أسقي يا زبير أسقي ثم أرسله إلى جارك هذا حكم فقال أن كان ابن عمتك يا رسول الله كلمة لكن الغضب حمله عليه ولياوده بالله الزواري بن عوام ابن صفيه بنت عبد المطلب عمه الرسول عليه الصلاه والسلام قال ان كان ابن عمتك يا رسول الله فغضب الرسول صلى الله عليه وسلم وقال اسقي يا زبير حتى يصل الى الجدر السله التي تكون بناء حياط الماء ثم أرسله الى جارك فالحاصل ان السائل للعلم لا تنهر تلقه بصدر الرحم وعلمه حتى يفهم خصوصا في وقتنا الآن كثير من الناس الآن يسألك قلبه مضمعا تجيب بالسؤال ثم يفهم خطأ ثم يروح يقول للناس أفتام العالم بلانك كذا وكذا ولهذا ينبغي انك لا لا تطلق الإنسان ليسألك حتى تعرف أنه عرف حتى ذلك عرف وأما بنعمه ربك تحدث نعمه الله عليك تحدث قل الحمد لله رزق لله علما، رزق لله مالا، رزق لله ولدا، وما أشبه ذلك. حد. والتحديث بنعمة الله نوعان: تحديث باللسان وتح... وتحديث بالأركان. تحديث باللسان تقول: انعم الله علي، كنت فقير فأنا الله كنت ما اعرف فأعلم من الله، وما أشبه ذلك. التحديث بالأركان أن ترى أثر نعمة الله عليك، ترى أثر النعمة. وانتغني لا تلبس ثياب الفقراء قل تليق بك كذلك المنزل كذلك المركوب كل شيء خل الناس يعرفون نعمة الله عليك فإن هذا من التحديث بنعمة الله عز وجل ومن التحديث بنعمة الله إذا كنت قد أعطاك الله علما أن تحدث الناس به تعلم الناس ان الناس محتاجون وفقني الله وإياكم وإحبوا إن وعلى آله وصحبه يجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى في ذكر سياق ولا حديث في باب ملاطفه اليتيم والبنات قال الله تعالى ارايت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحب على طعام المسكين وانسان بن ابي وقاصر رضي الله عنه قال النامى النبي صلى الله عليه وسلم ستة نفر فقال المشركون للنبي صلى الله عليه وسلم اطرد هؤلاء لا يجترئون علينا وكنت أنا وابن مسعود ورجل من هذين وبلال ورجلان لست سميهما فوقى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شاء ان يقع فحدث نفسه فانزل الله تعالى ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه رواه مسلم قال المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الآيات التي فيها في آل على الرفث باليتامى ونحوهم من الضعفاء قال وقوله تعالى ارايت الذي يكذب في الدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحث على طعام المسكين ارايت يقول العلماء معناها اخبرني يعني اخبرني عن حال هذا الرجل وماذا تكون والدين الجزاء يعني يكذب بالجزاء وباليوم الآخر ولا يصدق به وعلامة ذلك أنه يدعو اليتيم يعني يدفعه بعنت وشدة ولا يرحمه و ولا يحث على طعام المسكين أي لا يحث في الناس على طعام المسكين وهو بنفسه لا يفعله ايضا لا يطعم المساكين فحال هذا والعيادة بالله أسوأ حال لأنه لو كان يؤمن بيوم الدين حقيقة لرحم من أرسل الله برحمته وحظ على طعام المساكين وفي سورة الفجر يقول الله تعالى كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحارضون على طعام المسكين وهذه أبلغ من ما في سورة الماعون لأنه قال لا تكرمون اليتيم واكرامه اكثر من الوقوف بدون إكرام ولا اهانه فاليتيم يجب ان يكرم وتامل قوله بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام مسكين فالمسكين حظه الاطعام وجبه حاجته اما المسكين فالاكرام فإن كان غنيا فانه يكرم ليتمه ولا يطعم لغناء وإن كان فقيرا أي لتي فإنه يكرم ليتمه ويطعم لفقره ولكن اكثر الناس لا يبالون بهذا الشيء واعلم أن ذفق بالضعفاء في بالصغار في الصغار يجعل في القلب رحمة ولينا وعطفا وإنابة إلى الله عز وجل لا يدركها إلا من جرب ذلك فالذي ينبغي لك أن ترحم الصغار ترحم الأيتام ترحم الفقراء حتى يكون في قلبك هذا العطف والحنان والرحمة وإنما يرحم الله من عباده الرحماء نسأل الله ان يعمنا وإياكم برحمته وفضله إنه كريم جبال نقل المؤلف رحمه الله تعالى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 فحدث نفسه فأنزل الله تعالى ولا تطرد, الل... ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه رواه مسلم قال المالف رحمه الله تعالى فيما نقله عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ستة نفر وهذا في أول الإسلام في مكة لأن سار بن أبي وقاص رضي الله عنه من السابقين إلى الإسلام أسلم وأسلم معه جماعة ومن المعلوم أن أول الناس إسلاما أبو بكر رضي الله عنه بعد خديجة وورقه بن نوفل وكان هؤلاء النفر ستة منهم ابن مسعود رضي الله عنه وكان راعي غنم فقيرا وكذلك بلال ابن ابي رباح عبد مملوك وكانوا مع الرسول عليه الصلاه والسلام يجلسون اليه يستمعون له وينتفعون بما عنده وكان المشركون العظماء في انفسهم كانوا يجلسون الى النبي صلى الله عليه واله وسلم فقالوا له اطرد عنا هؤلاء قالوا هذا احتقار لهؤلاء الذين يجلسون مع الرسول صلى الله عليه وآله وسلم اطردهم عنا اجلسوا معنا فوقع في نفس النبي صلى الله عليه وسلم ما وقع وفكر في الامر فانزل الله تعالى ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداه والعشي يريدون وجها نهى الله عز وجل ان يطرد هؤلاء وان كانوا فقراء وإن لنكن لهم قيمة في المجتمع لكن لهم قيمة عند الله لأنهم يدعون الله في الغداه والعشي يعني صباحا ومساء يدعونه دعاء مسألة فيسألونه رضوانه وجنه ويستعيذن به من النار ويدعونه دعاء عباده يعبدون الله وعبادة الله تشتمل على الدعاء ففي الصلاه مثلا أن يقول إنساء رب اغفر لي ربنا اتنا فينا في حسنة وفي الاخرتنا حسنة السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين وما أشبه ذلك ثم هو ايضا العابد انما يعبد لنيل رضا الله عز وجل وفي قوله يريدون وجهه تنبيه على الاخلاص وان الاخلاص له اثر كبير في قبول الأعمال ورفعة العمال عند الله عز وجل فكلما كان الانسان في عمله اخلص كان أرضى لله وأكثر لتوابه وكم من إن إنسان يصلي وإلى, وإلى جانبه آخر يصلي معه في صلاة ويكون بينهما من الرفعة عند الله والتواب والجزاء كما بين السماء والأرض وذلك لمنية وإخلاص النية عند أحدهما دون الآخر فالواجب على الإنسان أن يحدث غاية الفرص على إخلاص نيته لله في عبادته وأن لا يقصد بعبادته شيئا من أمور الدنيا لا يقصد إلا رضا الله وثوابه حتى ينال بذلك فتعة في الدنيا والآخر قال الله تعالى في آخر الآية ما عليك من حسابهم شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم يعني لس عليك شيء منهم ولا عليهم شيء منهم حساب الجميع على الله وكل نجازة في عمله فتطردهم فتكون من الظالمين ألف هذه تعود على قوله ولا تطرد لا على قوله ما عليك فعندنا هنا في الآية فأقول فتطردهم وهذه مرتبه على قوله ما عليك من, حسابك ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتكون من الظالمين مرتبه على قوله ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالعدات والعشي يعني فان طردتهم فانك من الظالمين ويستفاد من هذا الحديث ان الانسان ينبغي له ان يكون جليسه اهل الخير الذين يدعون الله صباحا ومساءا يريدون وجهه وأن لا يهتم بالجلوس مع الأكابر والاشراف والعمر والوزراء والحكام بل لا ينبغي أن يجلس إلى هؤلاء إلا أن يكون في ذلك مصلحة إذا كان في ذلك مصلحة يريد أن يامرهم بمعروف أو ينهاهم عن منكر أو يبين لهم ما خفي عليهم من حال الأمة فهذا طيب وفي خير أن مجرد الأنس لمجالسة ونيل الجاه بأنه جلس مع الاكابر مع الوزراء مع الأمراء مع مولات الأمور فهذا غرض لا, لا يحمد عليه العبد إنما يحمد على الجلوس مع من كان أتقال الله من غني وفقير وحقير وشريح المدار كله على رضا الله عز وجل وعلى محبه من احب الله وقد ذاق طعم الايمان من والى من, و... من الله وعادى من عاده الله واحب في الله واطعم في الله نسال الله أن يجعلنا واياكم كذلك وان يهب لنا منه رحمه انه هو الوهاب صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله, وعلى آله وصحبه اجمعين نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن ابي هبيره اجن بن عمرو المزني رضي الله عنه وهو من اهل بيات الرضوان ان ابا سفيانا تعالى سلمان وصهيب وبلال في نفر فقالوا ما اخذت سيوب الله من عدو الله ما اخذها فقال ابو بكر رضي الله عنه أتعونون هذا لشيخ قريش وسيدهم فات النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال يا أبابك لعلك أغضبتهم لإن كنت أغضبتهم لقد أغضبت, لقد أغضبت ربك فاتاهم فقال يا إخوتا أغضبتكم قالوا لا يغفر الله لك يا أخي رواه مسلم قال مالك رحمه الله تعالى فيما نقله في قضية الضعفة والمساكين وأنه يجب وأنها تجب والعطافتهم والرفق بهم والإحسان اليهم ان آبا سفيان مر بسلمان وصهيب وبلاد، وهؤلاء الثلاثة كلهم من الموالف صهيب الرومي وبلال الحبشي وسلمان الفارس فمر بهم فقالوا ما فعل, ما فعل يعني أسيادنا بعذب الله ما فعل يعني يريدون أنهم لم, يشق لم يشقوا أنفسهم مما فعل بهم أسيادهم من قريش الذين كانوا يعذبونهم ويؤذونهم في دين الله عز وجل فكأن أبا بكر رضي الله عنه لامه على ذلك وقال أتقولون لسيد قريش مثل هذا الكلام ثم إن أبا بكر أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فقال له لئن كنت اغضبتهم لقد اغضبت ربك يعني اغضبت هؤلاء النفر مع أنهم من الموالب وليسوا بشيء في إعداد الناس وأشرافهم لأن كنت أعضبتهم لقد أعضبت ربك فلهب أبو بكر ولي الله عنه لهؤلاء النفر وسالهم قال أعضبتكم قالوا لا قال يا إختاه قالوا لا يغفر الله لك أي أعبابك فدل هذا على أن لا يجوز للإنسان أن يترفع على الفقراء والمساكين ومن ليس لهم قيمة في المجتمع لأن القيمة الحقيقية هي قيمة الإنسان عند الله كما قال الله تعالى إن أكرمكم عند الله اتقاكم والذي ينبغي للإنسان أن يخفض جناحه للمؤمنين ولو كانوا غير لجاه لأن هذا هو الذي أمر الله به نبيه صلى الله عليه وآله وسلم حيث قال واخفض جناحك للمؤمنين وفي هذا دليل على ورع ابي بكر رضي الله عنه وعلى حرصه على إبراء ذمته وأن الإنسان ينبغي بل يجب عليه إذا اعتدى على أحد بقول أو فعل باخذ مال أو سب أو شتم أن يستحله في الدنيا قبل أن يأخذ ذلك منه في الآخرة لأن الإنسان إذا لم يأخذ حقه في الدنيا فانه ياخذه يوم القيامة ويأخذه من اشرف شيء وأعز شيء على الانسان يأخذه من الحسنات من العمال الصالح التي هو في حاجة إليها في ذلك المكان قال النبي عليه الصلاة والسلام على من تعدون المفلس فيكم قالوا من ليس له جرهم ولا دينا أو قالوا ولا متاع فقال المفلس من يأتي يوم القيامة بحسنات امثال الجبال فياتي وقد ضرب هذا وشتم هذا وأخذ مال هذا فياخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته فان بقي من حسناته من حسناته شيء والا أخذ من سيئاتهم فطرح عليه ثم طرح في النار والله موفق بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام وعلى نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن سهل بن سعد الساعد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا وفاة اليتيم في الجنة هكذا وأشار بالسبابه والوسطى وفرج بينهما رواه البخاري وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كافل يتيم له أو لغيره أنا وهو كهاتين في الجنة وأشار الراوي وهو مالك ابن أنس بالسبابه والوسطى رواه مسلم وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس المسكين الذي ترده التمرة والتمرتان ولا اللقمة واللقمتان إنما المسكين الذي يتعفف متفق عليه الرحمن الرحيم قال المالك رحمه الله تعالى فيما نقله عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه واله وسلم انه قال انا وكافر اليقين كهاتين واشار بالسبابه والوسطى يعني بالاصبع السبابه والوسطى والاصبع السبابه هي التي بين الوسطى والابهام تسمى السبابه لان الانسان يشير بها عند السب شخصا قال هذا وأشار بها وتسمى السباحة لأن الإنسان يمشي بها أيضا عند التسبيح ولهذا يشير الإنسان بها في صلاة إذا جلس بين السجدين. <تصفيق> من الطعام والشراب والمسكن واليتيم حج البلوغ <تصفيق> يعني اذا اعطيته لقمه او لقمتين او تمره او تمرتين ردته المسكين حقيقه هو الذي يتعب يحسبه مجاهل اغنياء من التعفف هذا هو المسكين حقيقة لا يسال فيعطى ولا يتفطن له فيعطى كما يقول عام عاف ما يدرى عنه هذا هو المسكين الذي ينبغي للناس تفقده ويصلح حاله والحنو عليه والعطف عليه وفي هذا إشارة إلى أنه ينبغي للمسكين أن يصل وأن ننتظر الفرج من الله وأن لا يتكفف الناس أعطوه أو منعوه لأن الإنسان إذا علق قلبه بالخلق وكل إليه كما جاء في الحديث من تعلق شيئا وكل إليه وإذا وكلت إلى الخلق نسيت الخالق اجعل امرك إلى الله عز وجل وخوفك وتوكلك واعتمادك على الله سبحانه وتعالى فإنه يكفيك ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره كل ما أمر الله به هو بالغ عز وجل لا يمنعه شيء ولا يربه شيء فالنسكين يجب عليه الصبر ويجب عليه أن يمتنع عن سؤال الناس لا يسأل إلا عند الضرورة القصوى إذا حلته الميتة حل له السؤال أما قبل ذلك ما دام يمكنه أن يتعفف ولو أن يأكل كسرة من خبز أو شقا من تمرة فلا يسأل ولا يزال أن الإنسان يسأل, يسأل الناس يسأل الناس يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة وما في وجهه مزعف لحظة يأتي يوم القيامة وجهه يلوح بالله ما في له؟ لأنه قد قشر وجهه للناس في الدنيا وفي هذا ذم أولئك القوم الذين يترددون على الناس يسألونهم وهم أغنية أغنية إذا ماتوا وجد عندهم الآلاء توجد عندهم الآلاء من الذهب والفضه الدراهم القديمة والأوراق وهم إذا رأيت أنقذ هؤلاء افقر الناس يؤذون الناس السؤال. أو يسألون الناس ليس عندهم شيء لكن يريدون أن يجعلوا بيوتهم كبيوت الأغنياء وسياراتهم كسيارات الأغنياء ولباسهم كلباس الأغنياء من قال هذا هذا سفه المتشبّر بما لم يعطَ كلابسه وبيضه يقتنع بما أعطاك الله إن كنت فقيرا فعلى حسب حال إن كنت غنيا فعلى حسب حال أما أن تبارع الأغنية تقول لنا أبي سيارة فخمه أريد بيتا فارغة أريد فرشة ثم تذهب تسأل الناس سواء سألتها مباشرة قبل أن تشتري هذه الأشياء التي اشتريت أو تشتريها ثم تذهب تقول أنا علي فلوس علي دين أو ما أشبه ذلك كل هذا خطأ خطأ عظيم اقتصر على ما عندك على ما أطاك ربك عز وجل واسال الله أن يرزقك رزقا لا يضغيك رزقا يغنيك عن خلق وكفاء نسأل الله لكم توفيق والسلام نقل المؤلث رحمه الله تعالى عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الساعي على الارمله والمسكين كالمجاهد في سبيل الله واحسبه قال وكالقائم الذي لا, يفطر قائم الذي لا يفطر متفق عليه وعنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال شر الطعام طعام وليمه يمنعها من ياتيها ويدعى اليها من ياباها ومن لم يجب الدعوة فقد أس الله ورسوله رواه مسلم وفي رواية في الصحيحين عن ابي هريره من قوله في سطام طام يدعى إليها الأغنياء ويترك الفقراء بسم الله الرحمن الله في هذا الباب باب الرفق في اليتامى والمستضعفين والفقراء ونحوهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الساعي على الارمله والمساكين كالمجاهد في سبيل الله واحسبه قال كالصائم لا يفطر والقائم لا يفطر والساعي عليهم هو الذي يقوم بمصالحهم ومؤونتهم وما يلزمه والأرملة هم الذين لا عائلة لهم. سواء كانوا ذكورا أم إلهيا والمساكين هم الفقراء ومن هذا قيام الإنسان على عائلته وسعيه عليهم على العائلة الذين لا يكتسبون فإن الساعي عليهم يطائب مؤونتهم ساعا على أرملة ومساكين فيكون مستحقا لهذا الوعد أنه يكون كالمجاهد في سبيل الله أو كالقائم لا يفتر وكالصائم لا يفتر وبهذا دليل على جهل أولئك القوم الذين يذهبون يمينا وشمالا ويدعون عوائلهم في بوثهم عن نساء ولا يكون لهم عائل فيضيعون. يحتاجون إلى الإنفاق تاجون إلى الرعاية وإلى غير ذلك وهم تجدهم يذهبون يتجولون في القرى وربما في المدن أيضا بدون أن يكون هناك ضرورة ولكن شيء في أنفسهم يظنون أن هذا أفضل من البقاء في أهليهم لتعذيبهم وتعذيبهم وهذا ظن الخطأ فان بقاءهم في أهله. وتوجيه اولادهم وبناء من لقور وإناث وزوجاتهم ومن يتعلق بهم أفضل إن كونهم يخرجون يزعمون أنهم يرشدون الناس وهم يتركون عوائلهم الذين هم احق من غيرهم بنصيحتهم وأرشادهم ولهذا قال الله تعالى وأنذر عشيرتك الأقربين فبعد عشيرة الأقربين قبل كل أحد اما الذي يذهب للدعوه إلى الله يوما او يومين او ما اشبه ذلك وهو عائد الى اهله عن فهذا لا يضحك هو على خير لكن كلامنا في قوم يذهبون اربعه اشهر خمسه اشهر سنه عن عوائد يتركونهم للاهواء والرياح تعصف بهم فهؤلاء اذا شك أنه من قصور فقههم في دين الله عز وجل وقال النبي عليه الصلاة والسلام من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين فهذا هو الفقه في الدين الذي يعرف الامور ويحسب لها ويعرف كيف تؤتى البيوت من أبوابها حتى يقوم بما يجب عليه والله محبوظ في في الصحيحين على أبي هريرة من قوله بسطى مطام وليمة يدعى إليها الأولياء ويسرط الفقراء بسم <تصفيق> الله الرحمن الرحيم قاله أليس الله تعالى فيما نقله أعلى فيه هيره رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال شر الطعام طعام الوليمة يدعى إليها من يأباها ويمنعها من يأتيها ومن لم يجد فقد عص الله ورسوله أقوله عليه الصلاه والسلام شر الطعام طعام وليمه يحتمل أن يكون المراد بالوليمة هنا وليمة العرس ويحتمل أن يكون أعم وأن المراد بالوليمة كل ما دعي إلى اجتماع إليه من عرس أو غيره وسيأتي إن ذلك بالأحكام وقول شر الطعام طعام الوليمه فاستر هذه الوليمه التي طعامها شر الطعام وهي التي يدعى اليها من ياباها ويمنعها من يأتيها يعني يدعى اليها الاغنياء والغني لا يحرص على الحضور اذا دعي لانه مستغن بماله ويمنع منها الفقراء وهو الذي اذا دعي اجاب فهذه الوليمة ليست وليمة مقربة إلى الله، لأنه لا, لا يدعى إليها من حق بها، وهم الفقراء، بل يدعى إليها الغني. أما الوليمة من حيث هي، ولا سيما وليمة العرس، فإنها سنة مؤكدة. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعبد الرحمن نعوف أو لم ولو بشأث، فأمره بالوليمة. قال ولو بشاهد يعني ولو بشيء قليل والشاق قليل بالنسبة لعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه لأنه من الأغنية وقوله عليه الصلاة والسلام من لم يجد فقد عصى الله ورسوله يدل على أن الإجابة إجابة دعوة الوليمة واجبة لأنه لا شيء يكون معصيه بتركه إلا وهو واجب ولكن لا بد فيها من شروط الأول أن يكون الداعي مسلما ليكون الداعي مسلما فإن لم يكن مسلما لم تجب الإجابة ولكن تجوز الإجابة لا سيما إذا كان في هذا مصلحة يعني لو دعاك كافر إلى وليمه عرصه فلا بحس أن تجيب لا سيما إن كان في ذلك مصلحة تعريفه إلى الإسلام وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يهوديا دعاه في المدينة فأجاب وجعل له خبزا من الشعير واهاله سنخة يعني ودت قديم متغير وأما, و... وأما العداله يعني اشتراط أن يكون الداعي عدلا فليس بشرط فتجوز إجابة دعوة الفاسد إذا دعاه إنسان مثلا قيل الصاد مع جماعة أو حلق اللحية أو شارب دخان فأجب كما تجيب من كان سالما من ذلك لكن إن كان عدم الإجابة يفضي إلى مصلح بحيث يخجل هذا الداعي ويترك الم ويترك التي كان اعتادها حيث الناس لا يجيبون دعوته فلا تجب دعوته لا تجب الدعوة من أجل مصلحته أما إذا كان لا يستفيد سواء جبت أو لم تجب فاجب الدعوة لأنه مسلم وأيضا لوجوب جب الدعوة أن يكون ماله حلالا فان كان ماله حراما كالذي يكتسب المال بالربا فانها لا تجب اجابته لان ماله حرام ولا والذي ماله حرام ينبغي للانسان ان يتورع عن اكل ماله ولكنه ليس بحرام يعني لا يحرم عليك ان تاكل من مال من كسبه حرام لان النبي صلى الله عليه وآله وسلم اكله طعام جهور وهم يأكلون الربا يأخذون الربا ويتعاملون به لكن الورع أن لا تأكل من من ماله حرام أن إذا كان في ماله حرام يعني ماله مختلط يتجه تجارة حلالا ويكتسب كسبا محرما فلا بأس من اجابته ولا تتورى عن ماله لأنه لا يسلم كثير من الناس اليوم من أن يكون في ماله حرام من الناس من غيره، فيكتسب بالحرام ومنهم من في بعض الأشياء ومنهم الموظفون كثير من الموظفين لا يقومون بواجب وظيفة تجد يتأخر عند الدوام أو يتقدم قبل وقته انتهاء الدوام هذا ليس سئل. ليس رافقه حلالا ما دام يتأخر عن الوقت الذي يجب عليه الحضور فيه أو يتقدم فيأخذ قبل فإنه يأكل من الحرام بقدر ما نقص من عمل الوظيفه لانه ملتزم بالعقد مع الحكومة مثلا أنه يقوم بوظيفته من كذا إلى كذا فلو فتشت الناس اليوم لوجدت كثيرا منهم يكون في ماله دخل من الحرام الشرط الثالث أن لا يكون في في الدعوة في منكر فإن كان في الدعوة في منكر فإنه لا يجب لا تجب الإجابة مثل لو علمت أنهم سيأتون بمغنين أو أن عندهم شيء يشربه الحاضرون أو, عند أو عندهم شراب دخان فلا تجب إلا إذا كنت قادرا على تغيير هذا المنكر فإنه يجب عليك الحضور لسببين السبب الأول إزالة المنكر والسبب الثاني إجابة الدعوة أما إذا كنت ستحضر ولكن لا تستطيع تغيير المنكر فإن حضورك حرام الشرط الرابع أن يعينه ومعنى يعينه يعني أن يقول يا خلال فحضر. أدعوك إلى ولمة العرفة فإن لم يعينه بان جاء دعوه في مجلس قال يا جماعه ترى عندنا حفله سواه وليمه عرس فإنه فانه لاجب عليك ان تحضر لانه جاء دعوه عامه ما ما نص عليك فلا بد ان يعينه فان لم يعينه فان اذاك ثم انه ينبغي الانسان أن يجيب كل دعوه لأن من حق المسلم على اخيه ان يجيب دعوته الا اذا كان في امتناعه مصلحه راجحه فليتبع المصلحه والله الموفق بالله لا بد ان يغير يعني بمعنى ان تقول امسكوا عن هذا العمل فيمسكون اما مجرد ان تقول أمسكوا عن العمل ويستمرون هذا لا يكفي <تصفيق> لقال المؤلف رحمه الله تعالى عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال شر الطعام طعام الوليمه يمنعها من ياتيها ويدعى اليها من ياباها ومن لم يجب الطعام فقد عصى الله ورسوله رواه مسلم وفي روايه في الصحيحين عن ابي هريره من قوله كالطعام طعام الوليمة يدعى اليها الاغنياء ويترك الفقراء وعن انس مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من عال جاريتين حتى تبلوا جاء يوم القيامه الا وهو كهات وضم اصابعه رواه مسلم سبق الكلام على حديث أبي فريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال شر الطعام طعام وليمة يدعى إليها من أعباها ويمنعها من يأتيها وفسر أبي فريرة ذلك بقوله يدعى إليها الأغنياء ويمنع منها الفقراء وهذه وريمة العرس وكذلك غيره. ثم قال ومن لم يجب فقد عصى الله ورسوله. وتقدم لنا شروط وجوب إجابة الدعوة وأنها خمسة. أما الحديث الآخر ففيه فضل عاول الإنسان لل... للبنات. وذلك أن البنت قاصر ضعيفة مهينة. والغالب أن أهلها لا يأبهون بها ولا يهتمون بها فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم من عال جاريتين حتى تبلغا كنت أنا وهو في الجنة كهتين وقال بأصبع السباب والوسطى المعنى أنه يكون رفيقا لرسول الله صلى الله عليه وآله في الجنة إذا عال الجاريتين يعني الأنوتيين من بنات أو أخوات أو غيرهما فإنه يكون مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الجنة وقرن بين اصبعي عليه الصلاة والسلام والعون في الغالب يكون بالقيام بمعونة البدع من الكسوة والطعام والشراب والسكن والفراش ونحن ولكن كذلك يكون في غداء الروح هذا الروح بالتعليم والتهذيب والتوجيه والأمر بالخير والنهي عن الشر وما إلى ذلك ويأخذ من هذا الحديث ومما قبله ومما قبله أيضا أنه ينبغي للإنسان أن يهتم بالأمور التي تقربه إلى الله لا بالأمور الشكليات ومراعاة الأرض أو مراعاة ما ينفع في الدنيا فقط بل يلاحظ هذا ويلاحظ ما ينفع في الآخرة أكثر وأكثر وقوله حتى تبلغ يعني حتى تصل سن البلوغ وهو خمس عشرة سنة أو يتحيض المرأة ولو قبل خمس عشرة سنة أو ينفذلها العانى أو تحتلم لان علامات البلوغ في المرأة أربعة أربعة علامات تمام خمسة عشر سنة نبات العانه والثالث الاحتلام والرابع الحي فإذا حاضت ولو كان لها أقل من خمسة عشر سنة فهي بارك والله موارس عن عائشه رضي الله عنها قالت دخلت علي امراه ومعها ابنتان لها تسأل فلم تجد عندي شيئا غير تمره واحدة فاعطيتها إياها فقسمتها بين ابنتيها ولم تكن منها ثم قامت فخرجت فدخل النبي صلى الله عليه وسلم علينا فأخبرته فقال من ابتلي من هذه البنات بشيء فأحسن اليهن لكل له سترا من النار متفق عليه بسم الله الرحمن الرحيم نقل المعالف رحمه الله تعالى عن عاش رضي الله عنها قصة عجيبة غريبة قالت دخلت علي امرأة وما عدتني لها تسأل لانها فقيره فلم تجد عندي الا تمره الا تمرة واحده بيت من بيوت النبي عليه الصلاه والسلام لا يوجد فيه الا تمره واحده فاعطيتها اياها فشقتها بين بنتيها نصفين واعطت واحده نصف التمره والاخرى نصف التمره الاخرى الاخر ولم تاكل منها شيئا فدخل النبي صلى الله عليه وسلم على عائشه لأنها قصة عجيبة غريبة فقال النبي صلى الله عليه وسلم من ابتلي بشيء من هؤلاء البنات فأحسن إليهن كنا له سترا من النار من ابتلي ليس المراد هنا بل والشر لكن من قدر له كما قال تعالى ونبلوكم بالشر والخير فتنه يعني من قدر له فتان فاحسن اليهم كن كنا لهم سترا من النار يوم القيامه يعني أن, ان الله تعالى يحجبه عن النار باحسانه الى الى البناء لان البنت ضعيفه لا تستطيع التكسب لان الذي يغتسل رجل قال الله تعالى الرجال قوامون على النساء بما فضل الله, بما فضل الله به بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أمواله فالذي ينفق على العائلة ويكتسب هو الرجل المرأة إنما شأنها في البيت تقيم البيت تصلحه لزوجها تؤدب أولادها وليست للوظائف والتكسب الا عند الغرب الكفره ومن كان اتم ممن اغتر به فبهن فقلده وجعل المراه مثل الرجل في الاكتساب وفي التجارة وفي المكاتب حتى صار الناس يختلطون بعضهم ببعض وكلما كانت المراه واجمل كانت احظى بالوظيفه الراقية عند الغرب ومن شابههم ومن شاكلهم ونحن وإلى الحمد في بلادنا هذه نسأل الله أن يديم علينا قد منعت الحكومة حسب ما قرانا من كتاباتها أن يتوظف النساء لا في القطاع العام ولا في الخاص ونسأل الله أن يديم هذه النعمة إلا فيما يتعلق بالنساء مثل مدارس البنات وشبيها لكن نسأل الله التباس وأن يزيدها من فضله وأن يمنعها مما كانت عليه الأمم اليوم من هذا الاحتلاط الضار في هذا حريف من العبر أولا بيت من بيوت رسول الله صلى الله عليه وعليه وسلم من أشرف بيوت فيه أحب السائل إليه لا يوجد فيه إلا تمرس واحدة ونحن الآن في بلدنا هذا يقدم للانسان عند الأكل خمسة أصناء أربعة أصناء شتى لماذا فتحت علينا الدنيا وأغلقت عليهم لكوننا أحب إلى الله من لا والله هم أحب إلى الله من ولكن فضل الله يتيه من يشاء نحن ابترين بهذه النعم فصارت هذه النعم عند كثير من الناس اليوم صارت سببا للشر والفساد والأشر والبطر حتى فسقوا العياد الله، ويخشى علينا من عقوبة الله عز وجل بسبب أن كثيرا منا فطروا هذه النعمة وكفروها وجعلوها عونا على معاصي الله سبحانه وتعالى نصر الله السلام وفي أيضا ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم من الإيثار فإن عايشة لسأنتهي لا ثمرة ومع ذلك آثرت بها هذه المسكينة ونحن الآن عندنا أموال كثيرة ويأتي السائل ونرد لكن بلانا في الحقيقة من رد السائل أن كثيرا من السؤال كاذبون يسأل وهو اغنى من المسؤول كم من إنسان سعب ويسأل الناس ويلحق في المسألة فإذا مات وجهت عنده الدراهم الدراهم الفضه والذهب الاحمر والأوراق الكثيرة من النقود هذا هو الذي يجعل الإنسان لا يتشجع على اعطاء كل سائل من أجل كذب، والخداع يظهرون بمظهر العجزه بمظهر المعطوه، بمظهر الفقراء، وهم كاذبون. وفي هذا أيضا من العبر أن الصحابة رضي الله عنهم يوجد فيهم الفقير، كما يوجد فيهم الغني. قال الله تعالى أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في حالة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا صخريا ولولا هذا التفاوت ما اتخذ بعضنا بعض صخريا لو كنا على حد سواء احتاج الإنسامة لعمل لبناء جاء إلى, الى آخر قال الله عند البيت قال انا أنا مثلك أنا غني أردنا أن يصنع لنا بابا قال ما أصنع أنا غني مثلك ولكن هذا التفاوت جعل الناس يخدم بعضهم بعضا الناس للناس من بدو وحاضرة بعض لبعض وإن لم يشعروا خدم حتى التاجر يخدم الفقير التاجر الغني المليارات عنده يخدم الفقير كيف يورد التجاره يورد الأطعمة والأشرفة والأكسية وممتل بنا وغيرها يجلبها للفقير ينتفع بها كل الناس بعضهم لبعض يختم بعضهم بعضا حكمة من الله عز وجل وفي هذا في هذا الحديث أيضا تليل على فضل من أحسن إلى البنات بالماء والكسوة وطيب الخاطر انفسهن لانهن لأنهن عزاق قاصرات. وفيه ما أشرنا إليه اولا من أن الذي يكلف بالنفقه وينفق هم الرجال أما النساء فللبيوت ولمصالح البيوت وكذلك للمصالح التي لا يقوم بها النساء كما في البلد أما أن يجعلنا موظفات مع الرجال في مكتب واحد أو سكرتيرات كما يوجد في كثير من بلاد المسلمين فإن هذا لا شك خطأ عظيم وشرر عظيم وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام خير صفوف الدجال أولها وشرها أخرها وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها لأن أولها قريب من الرجال فصار شرها فانظر كيف ندب للمرء أن تتأخر وتبتعد عن الإمام كل ذلك من اجل البعد عن الرجال نسال الله ان يحمينا واخواننا المسلمين من أسباب سخطه وعقاله نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن ائكه رضي الله عنها قالت جاءتني مسكينه تحمل ابنتين لها فاقمتهما ثلاث تمرات فاعطت كل واحده منهما تمره ورفعت فيها ثمرة لتأكلها فاستطعمت هبنتاها فشقت الثمرة التي كانت تريد أن تأكلها بينهما فأعجبني, شأنه فاعجبني شأنها فذكرت الذي صنعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت الذي صنع فذكرت الذي صناك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن الله قد أوجب لها بها الجنة أو أتقها بها من النار رواه مسلم وعن ابي شريح فويلد بن عمر الفزاعي رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني أحرج حق الضعيفين اليتيم والمرأة حديث حسن رواه النسائي بإسناد جيد وعن مصعب بن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال رأى سعد أن له فضلا على من دونه فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم؟ رواه البخاري هكذا مرسلا فإن مصعب ابن سعد تابعي وعن أبي الدرداء عوامر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أبوني في الضعفاء فإنما تصرون وترزقون بضعفائكم رواه أبو داود بإسناد جيد هذه الحديث كلها تدل على مضمون ما سبق من الرفق بالضعفاء واليتامى والبنات وما أشبه ذلك وفي حديث عائشة الأول قصة كحديث السابق الذي مضى في درس أمس لكن الذي مضى في درس أمس أنها أعطتها عائشة رضي الله عنها تمره واحدة فشقتها بين ابنتيها هذا فأعطتها ثلاثه تمرات فأعطت إحدى البنتين واحدة والثانيه تمره اخرى ثم رفعت الثالثة إلى فيها لتأكلها فاستطعمتها يعني أن البنتين نظرتها إلى التمره التي رفعتها الأم فلم تطعمها الأم شقتها بينهما نصفين فأكلت كل بنت تمرة ونصفا والام لم تأكل شيئا فذكرت ذلك للرسول صلى الله عليه وسلم واخبرته بما صنعت المرأة فقال إن الله أوجب لها بهما الجنة ياللهم فظل يعني لأنها لما رأت رحمتهما هذه الرحمة العظيمة أوجب الله لها بذلك الجنة فدل ذلك على أن مراطفة الصبيان والرحمة بهم من أسباب دخول الجنة والنجاة من النقر نسأل الله أن يكتب لنا ولكم ذلك وفي الأحديث التي بعد ما يدل على أن الضعف سبب للنص وسبب للرزق إذا حنى عليهم الإنسان وعطف بهم وآتاهم مما أتاه الله عز وجل كان ذلك سببا للنص على الأعداء وكان سببا للرزق لأن الله تعالى اذا انفق الانسان لربه نفقه فان الله تعالى يخلقها عليه قال الله تعالى وما انفقتم من شيء فهو يخلق ان ياتي بخلقه وبدله وهو خير الرازقين اللهم وفقه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين قال المؤلف رحمه الله تعالى باب الوصية بالنساء قال الله تعالى وعاشروهن بالمعروف وقال تعالى ولن تستطيعوا أن تعجلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة وإن تسرهوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما الله وطلعه وطلعه باب الوصية بالنسة يعني الوصية على أن يرفق بهن الإنسان وأن يتقي الله تعالى فيهن لانهن قاصرات يحتجن إلى من يجبرهن ويكمنهن كما قال الله تعالى الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض ثم استدل المؤلف بقول الله تعالى وعاشروهن بالمعروف يعني عاشر النساء بالمعروف والمعاشره معناها المصاحبة والمعاملة المعاملة الإنسان بالمعروف ويصاحبها كذلك والمعروف ما عرفه الشر وأقرر واضطرد به العرف والعبرة بما أقره الشر فإذا أقر شر شيئا فهو المعروف وإذا أنكر شيئا فهو المنكر ولو عرفه الناس وقال تعالى ولن تستطيع أن تعدلوا بين النساء ولا الحرص وهذا الخطاب لمن كان عنده زوجتان فأكثر يبين الله عز وجل أن النساء لا يستطيع أن يعدل بين النساء ولا الحرص لأن هناك أشياء تكون بغير اختيار النساء كالموده والميل وما أشبه ذلك، مما يكون في القلب أما ما يكون بالبدن فإنه يمكن العدل فيه كالعدل في النفقه والعدل في المعامله بأن يقسم لهذه ليلتها وهذه ليلتها والقسوه وغير ذلك هذا ممكن لكن ما في القلب لا يمكن أن يعدل الانسان فيه لانه بغير اختيار ولهذا قال تعالى فلا تميلوا كل الميل فتدروها اعتذروا المراه التي منكم عنها كالمعلقه كالمعلقة بين السماء والأرض ليس لها قرار، لأن المرأة إذا رأت أن زوجها ما مع ضرتها تعب، تعبا عظيما، واشتغل قلبها، فصارت كالمعلقة بين السماء والأرض ليس لها قرار. ثم قال وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما. يعني ان تسلكوا سبيل الإصلاح وتقوى الله عز وجل فإن الله كان غفورا رحيما يعني يغفر لكم ما لا تستطيعون ولكنه يؤاخذكم بما تستطيعون وهاتان الايتان وغيرهما من نصوص الكتاب والسنه كلها تدل على الرفق بالمراه وملاحظتها ومعاشرتها بالتي احسن وان الانسان لا يطلب منه منها حقه كاملا لأنه لا يمكن أن تأتي بها على وجه الكمال فليعفو وليصبح والله مرحب لقل المؤلف رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استوصوا بالنساء خيرا فإن المرأة خلقت من ضلاع وان اعوج ما في الضلع يالاه فان ذهبت تقيمه كسرته وان تركته لم يزل اعوج فاستوصوا بالنساء متفق عليه وفي روايه في الصحيحين المراه كالضلع ان اقمتها كسرتها وان استمتعت, وإن استمتعت بها استمتعت بها وفيها عوج وفي روايه لمسلم إن المرأة خلقت من ضلع لن تستقيم لك على طريقه فإن استمتعت بها استمتعت بها وفيها عوج وإن ذهبت تقيمها كسرتها وكسرها ضلاقها قال المؤلف رحمه الله تعالى فيما نقله عن أبي هريرة رضي الله عنه في معاشره النساء أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال استوصوا بالنساء خيرا يعني اقبلوا هذه الوصية التي اوصيكم بها وذلك أن تفعلوا خيرا مع النساء لأن النساء قاصرات في العقول وقاصرات في الدين قاصرات في التفكير قاصرات في جميع شؤونهن فإنهن خلقنا من ضلع وذلك أن آدم عليه الصلاة والسلام خلقه الله من غير أب ولا أم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون ولما أراد الله تعالى أن بث منه هذه الخليقة خلق منها منه زوج فخلقها من ظلعي الأعوَة فخلقت من الظلع الأعوَة والضلع الأعوج إن استمتعت به استمتعت به وفيه العوج وإن ذهبت تقيم انكسر فهذه المرأة أيضا إن استمتع بها الإنسان استمتع بها على عوج فيرضى بما تيسر وإن أراد أن تستقيم فإنها لن تستقيم ولن يتمكن من ذلك فهي وإن استقامت في دينها لكن لا تستقيم في ما تقتضيه طبيعتها ولا تكون لزوجها على ما يريد في كل شيء بل بد من مخالفه ولا بد من تقصير مع القصور الذي فيها فهي قاصره بمقتضى جبلتها وطبيعتها مقصره ايضا فإن ذهبت تقيمها كسرتها وكسرها طلاقها يعني معناه أنك إن حاولت أن تستقيم لك على ما تريد فلا يمكن ذلك وحينئذ تسأم منها وتطلقها فكسرها طلاقا وفي هذا توجيه من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى معاشره الانسان لأهله وأنه ينبغي أن يأخذ منهم العفو وما تيسر كما قال تعالى قل العفو يعني ما عفا وسهل من اخلاق الناس وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين ولا يمكن أن تجد مرأة مهما كان الأمر يعني سالمة من العيب مئة بالمئة أو مواتية للزوج مئة بالمئة ولكن كما ارشد إليه النبي عليه الصلاة والسلام استمتع بها على ما فيها من العود وأيضا إن كرهت منها خلقا رضيت منها خلقا آخر فقابل هذا بهذا مع الصبر وقد قال الله تعالى إن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا اللهم افرح بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين فقال المؤلف رحم الله تعالى عن عبد الله بن زمت رضي الله عنه انه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يخطب وذكر الناقه والذي عقرها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ بات أشقاها إن بات لها رجل عزيز عارم منيع في رهضه ثم ذكر النساء فوعظ فيهن فقال يعمد احدكم فيجلد امراته جلد العبد فلانه يضاجعها من اخر يومه ثم وعظه في ضحكهم من الضرطه لما يضحك احدكم مما يفعل متفق عليه قال الملك رحمه الله تعالى فيما نقله عن عبد الله بن جمعه رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يخطب على ناقته وكان عليه الصلاة والسلام خطبه على نوعه نوع الراتب ونوع عارض فالخطب الراتبه كخطب يوم الجمعه وخطب العيدين والاستسقاء والكسوف وما اشبه ذلك والخطب العارضه هي التي يكون لها سبب فيقوم النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيخطب الناس ويعيرهم يبين لهم احيانا يخطب على المنبر واحيانا يخطب قائما على الأرض واحيانا يخطب على ناقته واحيانا يخطب معتمدا على بعض أصحابه حسب ما تقتريه الحال في وقتها لان الرسول عليه الصلاه والسلام من هدي أنه لا يتكلم فلا يطلب المعذور ولا يرد الموجود إذا لم نكن في ذلك تقسيم في الشرع أو تجاوز فيه فكان عليه فكان يخطب سمعه عبد الله بن زمعة من جملة ما خطب انه قال على ما يتجد أحدكم إمرأته جلد العبد يعني يتجده جلد شخص كأنه لا علاقة له بي لا علاقة بينه وبينها وكأنها عنده عبد أسير عاني وهذا لا لأن علاقة الرجل مع أهله علاقة خاصة ينبغي أن تكون مبنية على المحبة والإلفة والبعد عن الفحشاء القوليه والفعلية عما أن يجدها كما يجد العبده ثم في آخر اليوم يضاجعها كيف تضاجعها في آخر اليوم؟ تستمتع بها محبه وثلبدا وشهوة وانت قد جلبتها جلد العب هذا تناقض وله... ولهذا ولهذا عاتب النبي عليه الصلاه والسلام على هذا العمل وأنه كيف يقع هذا الشيء من الانسان وصدق النبي عليه الصلاه والسلام فانها لا يليق بالعاقل فضلا عن المؤمن ثم تحدث ايضا عن شيء اخر وهو ضحكهم من الضرق يعني إذا ضرق الإنسان خرجت الريح من جبره ولها صوت ضحكوا يقول كيف تضحكون ليش تضحكون الا ما يضحك أحدكم مما يفعل